بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلنا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 نَعْلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسنؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا مَا علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وَإِن عدتم عدنا وجعلنا جهنم لِلْكَافِرِينَ حصيرا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 واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا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 إن تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وآذ القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انذر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا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 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّ بِتُّمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادٍ يَقُولُ الَّتِي هي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ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 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وَإِذْ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أَسْجُدُ لمن خلق تطينا قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا قال اذهف من تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 أفأ أَن أن نخصف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم منتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرق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 فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمِي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لتفتري علينا غيره.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 رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا انعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا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 من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يَهْدِ الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبزدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا آئذا كنت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 قل لو انتم تملكون خزائن الرحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فاسال بني اسرائيل اجاءهم فقال له فرعون اني لا يا موسى مسفورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وإني لا يقولوك يا فرعون مثبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الآخرة جينا بكم لفيفا